وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللهُ إِلَّا وَحْيًأ أَوْ رُؤْيَا يُرْسِلُ رَسُولًا أَوْ يُرْسِلُ رَسُولًا فَيُوحِي بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصيل نمور بسم الله الرحمن الرحيم همين والكتاب المبين لما جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعفلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما وَكَمَ ارْسَلْنَا مِنَّ نَبِيِّئٍ فِي لَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِنَّ نَبِيئٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْدِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَقُشًا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماعات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم أرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون ول...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 من الفلك ولا معام ما تركبون لتستهوا على ظهوره ثم تذكروا ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له رَبِّنَا لَمَنْ طَغَى وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنَ مَا يَخْلُقُ بَنَاتَهُ وَأَصْفَاكَ بِالْبَنِينَ وَإِذَا بشر أحدهم ما بواللرحمن مثلا ضور وجهه مسوده وهو كظيم او من ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين وجعل مرائيه ذلك الذين هم عند الرحمن نافا فتكتب شهادتهم ويسألون وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتاباً مِن قَبْلِهِ فَهُنَّ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّ مَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا وَعَنَّا ذلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنَ النَّذِيرِينَ لَقَالُوا مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَالُوا مُطْرَفُوهَا وَقُ الند ئا تَئم